Allahumma salli ala Muhammedun wa ala älihü ashabih vaman tabi'ahum vissalim ila yawmiddin Ema baad Angusul jinnayi tafsir kui Qur'an ke kerim kaha Dersi genna nauqunud agabbin lavanah ayadda Affartan yallihe min surati zukhruf Aalallahu tabaraka wa Ola kad arsalna, Wallahi lakad hakiki arsalna, vabdirnud ilahi rin Musa, nabiyullahi Musa, bi-aayatina, aayatka, ni hal-u kuddi hei aayyam, dirhna ilaha fir'auna, fir'auna, nuddirnay, juba malayhi rinjasi. Faqaala nabimusawuq, rinni amiga rasoolu rabbi alalamee, alamiyalko, dam rabbi aburai, irgi Falamadja, ma olen ma siin merkule, mida ajatina ajat kenni. Ida min ha, ajada, hei, kui ta on kaosleja. Kui ma nurin, siis ma ei ole siin, ja middi ei ole siin, ja ma ei ole واخزنهم فرعون وملؤه يسوا عنق قومي بالعذاب الحقاق لعله يرجعون لكي يرجعوا صيعه اولابتان الهي بصلاهبتان وقالوا غير الذين فرعون وملؤه يسوا يا ايها الساحر عالم كانوا اتقوا Inna nabula mutaduna kuihja nuna iyaan nahaid. Falamaa kashafna amirkan kifei ni anum haeguud al-adab-adabki. Ida islamarka aswa huma yabu yankutthuna wa kuihbalan ki kabaha. Ilahi wa ina ugunagaw ramaa subhanahu wa ta'ala addonki si rasulki si nabilullahi Musa alayhi salam. Ilahi wa uudarai fir'aun iya mela'i si wa umeladi si, you si, you will see si, you اِذَ مَادِيثِي يَا مَارِحِي كَهُ سَيِّدِي سُبْحَانَ اللهِ وَحُقُّ دَرَيَ أَتْبَعِي يَا شَعْبِي الْحُكْمَي أَوْ لَبَا قَوْلَ كَكُوبْنَايَن قِبْدِيَّنْتِي أَسَغَ كُ قُلَبَاهَا إِنَّنِي كَرِير بَنِ إِسْرَائِيلَ النَّبِيُّ يَعْمُلُ Kulahad lai eein, Nabiullahi Musa vahiyahad Ilaha uueena idin ka ina aboraykon ka ina aborayad kuhnudu Kulunin aborayinada saga abudan saga abudan Dada abudan, ilaha ni'madaan, aga seltanududuna saga iskale inin siyadina, wa inin baakiya ilaha Ilaha lakad gairu acestis Ilaha lakad Merke, et see ongi nii, et me oleme väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga Allah u palju, inin palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, ar salna väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, väga palju, Bi ajatka, mis saagal kahaal ja kuddeheni, o ajakametajõi usi, o ajakametajõi dulfanti, o ajavati, o ajiehi, o rahdi, marna, marna, okei, marna, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, إلى فرعونا فرعونا ندرنا يوم ملايه اذياشي سي وصراكيشي إلي مضحكي كهو سيدي عناها أيها من التالي فقال النبي المساوق إلي إني أني رسول رب العالمين عالميالك كي أبو ري خالقي أبو ري إردي بيسي أصاب درينا فلما جاه النبي مساوق إليهم بآياتنا آي الله يبي ومعجيسات كي تصيب إذا إسلام مركبه هما يضحكون وقسرهم منها آياليه وقسرهم أنا إلهي وقلنا توسيئا إليسا كما فرسا ورنبغ وحاق اللي يميد محتى وقلت حتى مدهنجا إلهي مصادره محايت وحاق اللي يميد وحلوه كرميه موفيريني أيها جيد كبغو وحاوهات إلي هولو دكو السحودان يدريقو دي هورا Marke et arkeembo on see, et see on see, et see on see, et see on see, et see on see, et see on see, ay min qareenat ya middi lahritay allati kaab qablaha ukhti wa halula jeeda ayada sayyidi kooreede ayad marka antu sayna ila wuxu miru waxan ka dhigayna mid daamaitii hor mid ka way ayada daamantu sayna atii kale oo wa ka وآخذناهم وانقرموا إليه فرعون يملكيسي بالعذاب عقاباً كو قررنا العذاب كوحا لولدكي ذا في الطوفان والجراد والقمر والدفادع والدني والنقص الزروح وحاس القوضي لولدكي حباً مر أبار وروبكي لهوا بيه أيو مر روبكي يدعي محمس وباحمريه يا باريه بأيان مر داتن تايم بوحي بابيهن مر وحاو أيان لقدر أيحل وصل عقوب وين لولचेدا عذاب كان لا الله يرجعونا لكي يرجعونا الى صلاهتان او عقوبادا اس كولابتان انو قوبانو الى الله وا انه وانه حكمته وكريها يا ايها الصاحر عالم كان حد ايوله نجدان سواء وين ويينين نجدان يا قدري سبقت هذ دواره دبيين ومرك اقامته لو قبطي مر اي جيس لكن ايغه وها اكثر وظهر اد تشهاله ادته وها marka wax ay isleeyeen qadariga nabiga markaas ay saaxirku magacaabay magaca kuxumaar marka niyadu ka baxma waxay isleeyey weeyneey markaas ay laakin haddii wax magara tobko markaasi utulana rabbaka rabbiga indaka O ehed Anna in amennabika Wattabaknaka Kashafane vitsi Anna aga haddanku rumaimu, kura, anna Ja ta on korrumine, on inu on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on korrumine, on إذا إسلام مركا اسمهما ينكثونا بلنكي كباحي مركا اللهم اعجابك لقابة قال لماذا يوضاني قال لماذا يوضاني قال مركا مركا وقابة الطابة التالي وخدعوه على عالو مركا النمعيسيهان الطوطو كبري واصفة قاله هورية قاله هورية قاله قريش ودركت القرآن ويقول علينا فإذا ركبوا في الفلك يدعو الله المخلصين إلى الدين فلما نجههم إلى البر إذا هم يشركوا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 on adam shukriye adam gudan markaas uu ilaahi aad ugu tadhraaa ilaahi ubriya annu ma baaqiyaa ra markuu dibtoona ilaahi uu tadhraaa taala laa uheena wa laqad arsalna wa adbirna moosa nabii bi ayatihi ayatke sagalka xaal ku dhehan yahay Fir fir'aawna fir'aawna u durna iyo faqala fir'aawu faqala nabii ان نه اني غا رسول ورب العالمين علم يالكدر ربي افرغي ارغي سي ايان هي سو ديرى فلما جاءهم نبي موسى مر كوني فرعون يمر اي سي بايات ايات كني اذا اسلم مركي هما يضحكون وقسليا منها اياهك وقسليا وما نريدهم تصي ان من آيات آيات إلا حال هي آيات داس أكبر متكوين بضراء طائمة من أختي أولا الشيء أي من قرينتها التي كانت قبلها آيات داس آياته كوريدي وكسيويني وعقدناه محاً كقبا مو إلهي بالعذاب عذابا كقبا نايل والرشد حقوبوكي أدود بالطوفان والجراد والقمال والضفادع والدم كواصال لقبطي وعند موق غميله للعلالم يرجحون انه الهه اسو لابتان درا ديب وقالوا غير هذه ايها الساحر عال كانوا ادعوا لربك ربك, ربك, ربك النغبر بما كي ايدوا بلن قابه عندما كغتاده او اها لا مهتدونكو يهنونيان نهي فلما كشفنا مركا كفا يدني عنهم حدود الحذاب حذابك إذا إسلامكي وهم يغيينكثونه وقوة بلنكي كباحا ونادى فرعون وفرعون وفرعون وفرعون وفرعون في قومه قوم كيسا بحذو ذو كرد واقع قال فرعون وحيري يا قوم التلكيبي أليس اللي ميوصل يسرنا الملك مصر مصر ملك دي دي. وهذه الانهار وريال كانوا مويسا يسرناه فَتَرَى حَالًا ايقُن قُرَيْن وَبِيَالكُمْ مِنْ تَحْتِهِ سَيِّدَة أَفَلَا تَبْصِرُونَ مِيَادِنَ أَرْكَي أَمْ أَنَا خَيْرٌ بَلْ أَنَا خَيْرٌ أَرَاكْ خَيْرٌ بَلْ مِن هَذَا مِنْ كَمَالِ الْمُسِيءِ شَارَ الَّذِي لِنْكَ هُوَ سَبُّ مَهِينٌ لِيكَ مَهِينٌ وَحُلُولَتْ شَرَّ لَا مُلْكَ لَهُ وَلَا سُلْطَانٌ وَلَا مَالٌ نِمْكَ أَنْ خُغْلَاهِنَ خَالَهِنَ أَوْدَ غَلَاهِنَ أَنَا Well I can kunasigari anin kalani or an عن yefterni. A la ferawhere. Falowa utia mahalobu so ridiway we curki sa aswira to chichimo, u ima we musele chiki sa al mala eka مقترنين حالا ايهم كوالحريرا فاستخف قومه قوم كيسيوا فوضيستوا أركي كواما انقابا انيه فاضاقوه انا اسكاعد بي عمبا معايا لإنهما يكو كانوا وحيايا قوما قوم قوم كوا فاسقين باعدا الهي كباحي فلما آصفونا مركينا عرج ليين الله يرؤون نجاح ريسيين انتقبنا وكأرسا من منهم فاسقين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 Lidem edun ja lidem akti. Allah saga in avuret. Niam ka avuret sa ja satan saga iskele. Rühminud avuret ja saga abudem. Hededed abudem nim Adam või inin bakke, yeda või inisiedine. Ines echeeshi mu kabamana yedo. Hededed matan na mustang mal mure yed inekorra ja chan iningi. Wasassi nim edun na kabamba don tan. ان قوه <تصفيق> اعقروا دائما ويركضون بيضات ساسوا كل هذا ما حالهم غير انه كجواب تنا والرب يقول ابورتاي سو ديري اي عابروا لكن فرعوض في يدقوا له هذا ووحو اركاي دد مانغابه او الله وحده ما خلى له شكل من سي بنو اذنك على لبا ان هرغاده خلص او وحو الب ان لو Markahala, ma saan aru, et ma olen siin, et ma olen siin, et ma olen siin, et ma او وا كستلوشيكم او وي الله شي مره الرهيه تاسع سنه مركي تض نور عاصين ييهين او الله شي مره الرهينينو مركا كل هذلي وحن معنى بلا هان كلام هذلين رب العالمين كلام هذلين ادونكي قومتي امالها كلام هذلين عذاب اخر وير موادنا الجديد اني ملك جم وخا وبييال جيخان اي قلقله يو جيدا هور هيا نهو هيا موسى ونيكاس فقير كابس اتشكا اوي خي لاغلا حد اه اوي خي لاغلا حد مبا حنا ببابكي لاغلا حد ليه سومي تشيلي لكن هو اركي ان انت رضاك الى وعي سبحانه وانا ذافر فرعون وا في قومه قوم كي سمحلو كدواقي The сказал n segurançaítulo overst لهvas niksini invadult, v pole to 21 конце mMaicr. Maicr immulki rastagivada, as tu 있습니다. Putra toden isegisili, kud kuul ja tehti kutus oot. misi meadni erki mõhu, Peter tõupsad huishoda sensin forme omja näin on ene Posti. or ama ana khayrun bal iskebdaya ana ariga khayrun ka khayr balan min hayran nikan aladi ninka wasaguma hirulite welli ta xurajeega wa dha'if la mulk lahu wala sultana wala mal mulki mahisto iilani ya wabna waxa uu hanbaarsan yahay akhlaaq iyo diin iyo waxa uu ka hadlaye mabda' ay wado taas ayaa laga hadla laakin xogaa xoolaan hadda haya eedan aan haysta eedankay xoolaha makadban haddii rabay caasiy maaya taas aqlimaa saaso qalaam am ara khayr bal ana khayr ana ka khayr bal min hadan min ka alladhi inta wasabu mehinu da'if ka hay وراء يكاد ان كنا سيدين عن الكلام حتى لكم فصيح فصيح ما هن يداروا غاوي تشدان وحان سيدين الورك وحا صح لو مقيمين قف كان وافتاه وحا لو مقيمين وحا لو مقيمين مقصودك قفكو كهدلي قف كو هو ين فصعوا وابورس الى وليقا فصاحه فصاحه صح يا قلاليت حق يا بعضي ليتيه خويا داغه جيلته لكن انا افتهم سنه انا خول بانيو وخا لا غلا حدو حسمان سو ما تجي الارينته وريا ين مو سهله كما عت بيترون النبي عليه فرعون كريني الى كر فرعون كوكر ومال قابه الى فرعون فرعون انت كي جيت جوهر كرك حتى سلسوراي كرك اه سأعلم بيه مركا سبير ديه وعدد عدد, عدد بي بيه لغريادين هاي وعنوك مركا عصي حاسك فرعون مؤمنة ضعيها او حتنا وروها هذا السبي لا يفرق بين الجمر وطن وحتنا وروها سقيق حتى بخش الضبكة يتمير تكلمي حتى هل هل يدلوه هلا يدلوه حتى يدلوه هلا يدلوه كما انت قرر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 لكن arin taas markii damo rasuulka laga dhigay way laga suuri macayle mark Allah markii rasuulka laga dhigay ilaahi bari waahlu وليرفالولا انت يثير حقوق مين وها ولا بس واعطيه حتى <متدنى> مشاركين العرب بيرسي الحال عن كو قادن الاهي ما بيحلوا قد وين وي او لمده مقاله كسو جيده او خوله هيستا وايهي قالوا دن حقوق وكين يقفكو عبد هنس فلو لا انقيا محل وقول ردي وايه عليه كركيس اسورات وججيمو ججيمها صمين دهين دهكه او جاء ماي وينوي معهم مسله تركي سال ملائكه ملائك مقرنين حاله والله رب الرسول حقا يحي حدها الى ابو سودالي وا حسى مراي قما تقات قال الرسول لهو سوداروا الى غير فاستخف قومه قاموا بالسيوف ضيصت فدعوه اباء انها يبو كانوا وحيا ان قام قومكم فاسقين بعض على كبا محال لو جيدا فاستخف لبان معناه لو أَامِرَ النَّفَسَ تَخَفَّأَ إِلَيْهِ دَغَفُ فُؤَادِهِ كَذَلِكَ فَاسْتَخَفَّ أَيْ بَالَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِي مُطَاوَعَتِي إِلَيْهِ دَغَفُ فُؤَادِهِ كَذَلِكَ فَأَلَيْسَ أَيُّكَ قَدْ ظَلَمَ آه tartib ya hore ka abeen oo u dhaga ay in fasirintu qomki si wuxu arkay dad akhlu furo inay ah ay faadduu hore ka aafay madin waraabowhii lagaalaha mucaaw beertii iyo wadiiga iyo adiga allee ku abuurey hadaa caasoo beerto masuuxey madin wax wax weydiina yama maam waad iska man gaara oo warki loo wax weyn ka ajiiyo dadkaas waa dadka ugu wax wax waa dadkaas oo man wa allahu la yhilashu suqas wa ukwa kas'a ya ah wa huwa barah bi shadu ka in le ah wa kala marha ah inta sokuna yi degisad inta sa ba ila sokud inta shukara كوح وتشعل له الكوخ القابره اما كوخ وتشعل وقول لها بقى كوخ ونعبه ونفصفه بالوقت ككسر لازم شركه كسر بعد الفرقه اللي سجلت عندك مركا سو اسكديس اكو واسكديس سمكينك الحغاز اكو اكو في Internet والعك وقتك هنا وكينك جالسا صبح به الى هرتس مكالت وا لسويدين لا تزول قدم عبد يوم القيامه عند ربي حتى يسال عن اربعه عن عمري فيما افناه وعمالي من اين وفيما انفق في موبايلك العتيق يا كل اخر وا بين بين انكو دغيس fi ha ku dhageysay waqtiga reeshan ku dhageysay isla xaq uga jawaabey aadna kala too iyada oo loo wiiyinaa waxii nabi marka daktar nu'aaso oo qashin qubka iska or raqista ha baan ina dhageysato naasnimada baad waadna muhammada waqmiir alanta wa suqaf fusaqat asuq دارين مري وذكرت تلقوا وهل هي طفي في الفرع العلوي حتى ما كوا كانوا فرحانهم تصوب عين اي وعويان كغري قش مسكعلو معني والمطار صار حد يجدين قيد حد يجدين اللهم استعن فاستخف قومه وجدهم وعويان وجدهم خفيفه احلامهم لاقادي عقلهم وصدري وهو حول البلغة كذلك سيسوء قاله فاستقفوا فوافوضة استيقومهم قوم كيس فاضاؤوه وعد داعين محال بحي وحيوا وعد داعين إنهم كانوا وحيوا هاي قوم قوم قوم قوم قوم فاسقين داعاد إلهي كبه وحي لسبحانه فلما آسفونا مركين نعرق لي انتقموا وانكع أرسلهم منهم أيضا وانكع أرسلهم فأغرقناهم وانما شايلوا بطا انت اوكلا شيحنا وكو قرقنا أجمعنا بأنه يكون هناك حالة كما تفعلنا فأجعلناه عن أن نسلفاً في النار لتعصي النار سلفاً لما يعني الغفصيرات سلفاً أن نسلفاً لنا لتعصي النار لتعصي النار معناها الله سلفاً أي قطوة للكفاء الذين بعدهم تدكى صالحين تا وعليه سلف يا مؤمنين تا السلف محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان نبي سي كو سي ما ابن محمد يا سحابتيسي كو واسا سلفوا سوما كو واساي هيكسدا ساسا اكيد دوي ساسا اباضو وكو واسا ان شاء الله ليك وكو واسا معاي فصق دم مياؤه السرف في عمر رجس اه قد وروا اهم مشرمين ان كدن ايو والنثرت صار تصالها صولين عاقلين عمرها بما اسمنا باي مثلنا قالوا لك من بعدهم وحلوه إبركات وقف كالدريق قدير قادة وقف حقوبة ذيكسو قيدة وقف كل قوة رجالة لك إبرطة من بعده <تصفيق> آه قال تعالى إله وحيره ومعدا فرعون فرعون أيها طواقي في قومه قومكي سبحذي وضوكار طواقي قال فرعون وحيري يا قومي تلكي بيو أنا يسلمني وصني إسرنا يسل يسل يملك مصر مصر ملكي جيده أنا سوي وهذه الأنهار والريال كان صوانيك يمصرنا تجريحا لأي قلقل إذا من تحته استهدا أفلا تمصرون من يدنا الأركي أو آقلات أو إلهي وينا يصابر أو حلق لها ما مصر هذا القادم أم أنا خير بل أنا خير أنا خير بدان من هذا الذي كان الذي منك هو يسوي مهين ضعيف الذي لا ملك له ولا سلطان ولا مال الملك الحين إذاً أن الله ينحل معه أنا كخير بنا وولا يكاد عن كل سجان يبينه أن يبين عن الكلام هذا كيف يحدده فلولا ألقي المحل وبسرده على الكوركي سأسهلتهم تشجمو تشجمو هاسو من ذهب من ذهب أو جامحي مويد معه موسى التركي سأل ملائكة ملائك مقترنين على أيهين بلائبتك هو اللحر إلى الله السحرة ينبلائب الله صدي ganu adana ganu alana al-lot dira malak muhatif amya dii masadira banta anaga waxa idantayada naga uguug allah fastaqafu fuu da ystuuhu u arkay manqabarih tumu kumkisa faqa'u marka uu isaga sheegay wax ma la yaxniyo wax waxa wuu fiste shar kufri waas ugu yeer faqa'u wa adba'an ma hadbaynnahum فلا ما مرقص سوق فاسقين تسوقا مجرمين وحلكه ومسكخ فاسقين اه مجرمين تسوقوا من ايش وكفروا وحلكه سوق قدما بابي اذن مشاء سيكسه ان تقمنا وك ارسمين حدوا فاقرطناهم وهم ماشيين فجعل الله وانكد من سلفه كوا نار توسي هرمره انا سلفن هو اي غالده كد بيده قطوه تان للكفار الذين بعدهم غالده كد بيده قد اي كان سلفه نوقد ومثل ان تصالوا نغوا فرقاتا وان كد نو الى مَتَر كَأَصْلِ الْآخِرِينَ أُمَارَهَتْ بِأُسُسِ نَاضِك هَي إِكْرَاتَنِ مَبَعْدَ بَكَ كَتَمَ وَحَي كُفْرَقَاتَنُ كُوَ رَقَاتَا وَلَمَا دُرِبُ بَابُ مَرْيَمَ نَزَلَ اللهُ إِلَى سَمَرْقِ الْلَغَ دِغَي مَتَرِجُ جِئِ الْجِبِلِ إِذَا اسْلَمَ رَغِ وَقَامُ قَقَم كَرَنَ بِسُبْنَا يَسِيدُونَ وَحُكْمَي مِنْهُمْ مِنْ أَجْلِ الْمَثَلِ وقالوا وحين ير هذه الالهه الثنا الهيال كانمياء خير خير بلا ان هو المسعيس ساقر بالان قال تعالى الى هو سير ما ضربوه مثل كسكوميل لكدغ نابقا صبرا ان لا جدل جدل ذوبت يدي كويله بارسك ردي يوم ما كان كويس اي قالا هو نبع سماهن الا عد الضار ايها aqon qan amma amman ayna alayhi kurkis wa ja'anahu ana kadiknay matharanjo libir israile ghair bi israil an wadeknay walaw ma sha'u hadan dun lahin ilahi la ja'anahu wa han kadighilahin minkum idin kabdalakum minkum eh Mala iltaaso yaxlufuura eey yakhlufuuna kum iin kaga khaaliif noqbanan fil aarda burka oo iin kateleni halgan mala bu kede jiira. Weyn no mabi isisella inmu la aamaun aamaduiye aadaaso li satili qubi saati saa addqiyaamu iri sooda weata فلاتم فلاتم ترنا حكوما كنينا او حكوما كنينا بها ساعة قيام والله بان دع الى شكلكم تشرو والطعون ارج الصور رعد محمد اساسها هذا نقر صور هذا اي اتباعكم اي ان ارج الصور رعد او وحين امرى وحين كريد يتبو رعدان صراطكم جيتكم مستقيم شيطانكم يريد كجدين ان اتباع الحق حق ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت ا انفرعدان يريد كجدين انه شيطانكم عدون علوي يلقن دينك كل كسو حال واني صغنابي ادو غسمبين بين العداوه على وادي سويسكا عذابها ولما جاء عيسى نبي الله ليسمرك لين بالبينات تجوين عذاب قال النبي عيسى هو لقد جئتكم وانا ان الله يمت بالحكمه ما بيننا إيوالي أبين لكم إن إن عديو بعد الذي الدين قبل كميدا تقتلفون هذا القلافة إذن فيه الدين كبه بيسا فاتقوا الله الله كبقوا ورطيحوني أدعا إن الله إله حقا هو ربي وأنه معبودكي ورابكم إذن كانوا معبودكينا فعبدوه السجل عبده هذا وحان إن الأمر يصيره وشد كون مستقيم طوصا فاقتلافة ويسقلافين الاحساب كوحي مساردة من بينهم دحل وضحال أي كأها بينك وحاس إسقلافة. فويل هلاك دران للذين كو يؤسون هذا ظلموا قالوا بي. من عذاب يوم، ما لن يؤسون هذا ظلم. عذاب كاس أليم المؤلمين من شركة حنوطية. إلى أخوة نواجه الرمان سبحانه وتعالى. كفار تقريشير. ماذا حديث قضي يؤمر عنكود. نبي يقول الله عليه وسلم سيده ويري من حمد بن إصحاق صاحب السيره. ايام مال النهرستان فخلصوا فرستاي قال كي وينه الوريد بن مغيره نسيت كعربك وحاكر يمد النظر بن الحارث ايغوا ودا فدي يا ماشي فكروا كويس ان يجوار النبي يا وها نقاش يدود احمرت النظر بن الحارث ما هو احقس و امسي فتركوا سوف افترا مركه النبي كدل عقيه انكم وما تعبدون من دون الله عصبت جهنم انكم لها واريدون يدين كيا صنم يالك اعابدانه الله كيف كيسه حامه جهنم لو شداه تيين جهنمات نجل دونتان ايات دا سوره الانبياء وذل اخي مركاس الله عليه وسلم مركو تگیا وهاين عبد الله ابن زباع زبحرا وهو زباع صح بكسر الزاي زائد ولا كسرنا بعضنا والله انثو على سكوني كرى مركا عبد الله بن زباره السهمي اي والله وما والله ضوب دي وانا لكا قدكاد فاسوي بركه يسوي محمد هذا الهي الله حد يسوي عشان بسوي محمد محمد واحد يسوي دي للسؤاشان ما عليه لي واحد تراه محمد قف كستو الى هي قيمك يس اعبده هسه يروحوا يعابد جهنم ما لغينه ساسباي Haddan ugu malaa'iqtan caayidina malaa'ika inaga mana liskaana geeyna. Tan kala to yahuud Usaidii caayidina min Saaliha asna mal la geeyna. Nasaradu waxa So with Kof kirli aabudu, o ralli ka'a. Amma, melaikta, nabi ise, rusei ralli ka'ma, nai? Shayadire aabudu, endad ka melaikta aabudu. Shayadana yiri melaikta aabudu. Nabi ise aabudu, rusei aabudu, melaikta ralli ka'ma. Nabi ise ralli ka'ma, rusei ralli ka'ma kumek jiraa muumirin ta laa'aabdoo dulmiga loo xaymado bariga ka hooyee markaasa ayada ala soo dhiiqin innal ladheena sabaqatu lahum minna alkhusra ulaiqa anha mubaadudur tak ilaahi abti sayuhor martayti wana qabadnay oo chanabu quranta iyaga martay wey laga fugeeyna naar lagayma kumajiraa saato ayagu halay xaywado madhi ayad ada soo فاريتوا عظومه الى يتصلك كرائم العذابين وحل عذاب يا واقفك الرالكو اهم يا عابده هي ساميالك هي جيبي يا رقانت قراتك هي شياضينتي ان الاماتير العنده ساسالو جوجيل بلاغوري سبحانه ولا ما ضربت مريم انا مريم والنبي انس مركي لغا دغاي مثلان حجج عجيب معناها مشركينتي حججك tafka yuhu aadde ya jeenama lugu shida hada ku wa nabi ciisa aad iyo nabi ciisa weynarta lugu shuu saasay mifale suqaate wala ma du ribbu maryama ina maryama markii lagaad dejaynaa salaam ciic ee wax salaam markii waqoo goqoom ka nabi ka suuban oo niman ci quraashay منهم من أجل المثل مثل كسدرتيس أيين اللي هكميين. وقالوا عيرا دين آليتنا ما إله يالك إنا خير وخير بضان أم هو ما سنعي إيسا خير بضان إله يقول نوشيك مرح يساس ليه وضعي يسكره وأبيه آياتا أو إله أو يري. إنكم وما تعبدون إنا مدعيس السوق سبتعلمان كان وعنمان لقضوا القرآن الكسود دقي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 ma barabuhu mithl kasna bi qasuban wa kuma aisen yelin la kaadega illa jidran murad ma han muran kana an yabu bada in huwa nabi samah illa abdun ad-dorn ayuha ilahihi adonko Adon, Adon, an amma an aine, ayni aleyh kurkisa bin nubuwati wa ar-risala lugum haye wa ja'alnahu israila على qutratrina ala ma sha Allah nadiisho ya laga aburee a bal aan al aburee wa ila ugu taragalay beddu ilay ogaadaan أسباب wuxuu doonaa inuu ساس ew san aswad wuxuu wakhireena sag saas ilay ugu taraga warao mashawha tan doon ilay دور ilay nabiga ma ma raa ma raa soo raacado ila yadoo door inta fakr haq الوحيد سبحانه ولو ما شاءوا دون الهين لا تعالنا واحد كيال الهين مينكم اي بدلكم إذنك بدلكم ملايكة طران كيال الهين ملايكة صو يخلفون اي يخلفون كون انكم بدلك في الارض لك كون كيسا وإنه نبي إيسا لإلمه إيه لعلامة علامة, علامة ويه إلمي وحلولتك هذا صبب العلم علامة واشيق علمي للبقار نبي إيسا علامة ويهي alaamada li saa'atil li qurbi saa'ati saa'at qiyamaha ila dawdahi sumatay wa ana lula jida inahu inna nuzul inzul isa ma li isa mer ku sodago u sodagaya ma isa da karu chire wa alaamatu sayda qiyam ila dawat ay alaamatu ugu garanaway tobanka alaamo ugu waay o qiyamah lugu garto wa alama min alaamati min alaamati saa'a wuliba tobanka ugu waay wey mit kamidaway wa inahu Eegi nende muzuulahua lulucide. Sõudegi da mab'iise, sõudegi doonu, la ilmu, la alamatu wa alamat, alamad oli saati, li kurbi saati saati saati kiamudu, etu sunatik. Fala tantaruna hakusha kinnina biha saati kiamudu, vallahu ba wa imanidu udiya elgarubu. Wa tabi'uni, ane ka iso raha, aksas tehele, nabiga sooban. Tadka waha kutira, ane ka Wa tabi'uni, ane ka iso أي اتباعكم إياه أيها الناس في أمري والنهي هذا أي اتباعكم إياه إنه بصور رعضان يقول صور رعضان دادو في أمري والنهي سراد وشتشتك ومستقيم التوصن وشلدتك ولا يسودنكم الشيطان والشيطان يقول إن كنت عن اتباع الحق حق الرعديس ورسولك ربكوسو برعين الرعدو innu shaytan ka adun urwaya la kulidinta halu inisug naaday ulkaaso mubinun bayin alawati alawati saysta abaa qala ta ka khirin wala ma bil in anin abda ba'da alladhi dinki qabla Amin ahkamii towaati. Nabiyullah Isa alayhi salam markii nab la gaadhay rasuul la Uma kitaabka injiil hooynasiy u mabna aka intabaa waxa la leey kitaabki Nabii Muuse lugu soo dejiyo Kaas dad ka bar kuur dhax. dad ku kale iyo Mes say on batman a laganasar Torah. Say a batman ala gana sarah. Sasama ulayi. We're saying Fatakullah Allah Kabaka, wa di only abdea. In Allah Ma'bud Kahata wa Rabbi, wa anika rabbi avore rabbi alkaluchad al-Khariq al idinkaru rabbiga in abure la aniga idinkuba abdo marrabi aburana fa'abduhu allah a'inda mah ah allah has aabid ad'ana aniga yalla aabidi hada ay hada alladhi amartukum bi ah min itiqaa illah wa da'ati آه. هذا هذا الذي امرتكم شيغان اني من امرئ او أه من التقاء الى الله ان تقبلوا وضعتني رب عمر وافرد لله بالولويه الى الله هناك الى هذا اوكلي ياشا هو الصراط الذي تتقون مستقيم وثامن الصراط الذي مستقيم وثامن كما تتقوا صراطكم وقت وقول شيغ الى و فقط لفوائس الحساب ما الحساب وكحي نصاردي min gayrim bihi wadah hal kooxaha wa istilaafin kaafu wahira lan nabi sawa addun ilaahi wa qiran wa rasul ilaahi mu'minina nuqade kooxna wahira eden wa ibnullah gaalay nuqade koakelu wahira annahu allah wa allah gaalay nuqade koakelu wahira sanis sulsalaasa sadh ila mit kamidawi gaalay nuqade kooha marka istilaafsan qafra qamidu mu'minat kat tahay ay nuqade فويل للمكذبين الكافرين كرر انت جلاوده هالا گله ماركا فويل هلاك للذين يغصوا ما ظلموا قالوا به حفظا هلكا بولم قالين لهجهد او الوهي وكو عديي سورتو وحوي مريا سوره مع كفر ابي جلاوده ظلم او حقا وها لغا للذين كفروا من مشد يوم عظيم marka wagala alqandum ila sa'il al-urjila fawailun li'l ladhina yuqisuna 'ala damun qulmika samiyana kufika samiyye min 'adabi yawmin wa 'ala satih wa in ilah yaqulad tir asagab allah yaqulad tir wa thalithu إذا السلام مركز وقومك قومك قنابك صوبانا يسدون وحكمايه منهم من أجل المثل مثالك أسترتيس إلا حكمايه وقالوا رحينا إلى هذه الأعالياتنا ما إلهيالك أنا خير وخير بضان أم هو مثال نبي إيسا خير بضان قال تعالى إلى وحير ما ضربوه مثل قوميه قوميه قنابك صوبانا لك عليك. إلا جدالا مرانا يقوموا يالان بل إذن كذلك قاوموا قومكم وخاصمونا مرنبدا ان هو نبي عيسى ما الا عبد ضن يوا هذه اظنكم ان انمنا اني علي تركي سبد بقوه ورسالا او وجعناه ان كذبنا مثلا زجوا ان كذبنا حتت سيده حت تنبالت على قطرتنا ما ولو Minkum eid bedelekum, idink eid bedelkina malaika tal-malaik. Malaiko, malaiko, jaklufuna, eid jaklufuna kum, idinkum bedelekum fil-ardi, võid lohu mevi isela, wa wa alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, Ila alamad, alamad, Fala alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, alamad, أيها الناس في أمري والنهي ان هذا الصر رعاً سراد وواجه مستقيم التواصل الى صنعاتك صنعاتك ودتك ونبقى الله صدرنا في رعاً ولا يسود أنكم يسمى إن كتشهدين كتش الشيطان الشيطانكو عن اتباع الحقي حتى الرعي إنه الشيطانكو عدون علوة يللكم في ذلك حال ونسونا بهذا عدو عدوة مبينة بين العدوة عدوة ديسوة عدوة دي وعندما كان عيسى مبو الله عيسى مر كو يمت بالبينات حجوين عضب قال النبي عيسى وحيو رقجيكم وعن إن الله إمن بالحكمة النبي النمو إياو ولي أبينا لكم إن إن إن, إن عضبهم بعد الذي الدين كبال كميدة تقتلفون عدسو قلافة إذن فيه الدين كبه عيسى ومن حكام التورات تورات مسائل كبسكو قلافتين إن إن, إن عضبهم الله الله كبقى واضحون إسوء دعانيك ان الله نعبدك حقه هو ربي وقال لك ان ابراء اسككل هون ادونك واه الى عبادتنا مورا وربكم دينكم وقال لك ان ابراء ان الملك قد ادومت اوتي الله اعبدوا هذا كان امر هذا الذي امرتكم من التقاء الله وطاعته وافراد الله بالالهيه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 هل ينظرون مياه سبيان هؤلاء المشركون كوان المشركين إلا ساعة ساعة قيامهم ماهان انتاتيهم ان اتماد ماهان وحكا للمياه سبيان بغتة تنباقيتة حال اي تايمد يكسوك ديني والحال اي اتمادهم اي يقول لا يشعرون الله يشعرون اي سندريني الاقلاء صاحبه يوم اي دين ماهان قيامها بعضهم قبل قد ادون اللي بعضهم قبل قلوا علوه ايهي اِلَّا الْمُتَّقِينَ بَكَا لَكَ بَقَا مَا هَانَ يَا عِبَادِ فَيَقُولُ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ رَبِّ كُلِّي هي. يَا عِبَادَ دُومَ لِي دُونَ خَوْفٍ عَبْسِ عَلَيْكُمْ كُرْكِنَ مَا هَانَ الْيَوْمَ مَا انْتَ وَلَا أَنْتُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَلَا أَنْتُمُ الَّذِينَ فهو كانوا نقضين مسلمين كوهو جانسا ادخلوا لتشنة تشنة بقلا انتم اذنك ايو ازواجكم نوعيالكتتك انكم نوعاء تخبرون او الله انفرحد درينه يطافوا حلالو ريق عليهم متقيمة بالصحافة الهيروية الهيروية كاسو من ذهب ان ذهب ايو اي اقواب قضب وحلو, وحلو. وفيها في الجنه جنات بحريا نوحه كسنا ما تشتهيه الانفس نفافيالكم وحي تعالى وتلذ ذي اعين إنه راح يستا وانتم دين كن خالدون وكو وريات فيا جنات بحريده وتلك طاص لصوت المعمل الجنه و جنبه التي و جنبه عرفتموها دخلت بما عملت سببتي سنه دخل لني كوغ سيي كنت ماذا تعملوننا صنايره لكم وحاينك ووسنا دا فيها جناد دهيده فاكيته قدار قدارته كثيره فربضان قدارتها سوتهكلون اذنيدان منها من بعضها قبل كميته اراي وانه سبحانه وتعالى غنوش شيق ياقوفك وحكو قاده ويا واحده يا وارده اياتك اراي يخشده وكنسوب يا وهاي تهي ان انبهو كاداان وهو قيامه قد ضلعه أسبوع غافلئه قفكة سان هل ينظرون من سبيان إلى هيركوه المكذبين ته هل ينظرون أي هل ينتظرونه هؤلاء المشركون المكذبون للرسل هؤلاء المشركون المكذبون للرسل هؤلاء المشركون لرسل شبينيه موحي سبيان إلى ساعة ساعة قيامهما كيف يدل ان تتي هم الى اتمام تصاعد قيم وحدهم يسغين بقته باقته الحاله تمدو كسو كدينيده اسا من تو كان كذا من غيرا شوا او اسكه حساب او اسكه غافل ازمان تبيد اوجتي رب خلافه ان قد دول دحده وحان هم يسغين ما يتما ضهما يب ولا يشغلنا يسندري مي الى هو شيء سبحانه بكت ادونك صاحب بضع والله لا يقيمك بدك ऐस्कुचला बाय ईमानका ये तौहीद के यब्दा अद इलही ये दद कु साहिबे मासिदा कुफ्र गशर्क गबित हदा मीगा मुस्लिके ज़िरदा ये कमरा इलइस्लाहो क़ाद का इलइस्लाहो तौबा कदल इस्लाह बूको दद बवहबाय कु साहिबे ददकी मरका कु साहिबे हुमंता मानंतक यम बय يلا وحي سبحانه الاخ الا صاحب يوم عيد المال كاس قيامها بعد قبل كد عدون ال بعد قبل كلو قفل ما وضحك ابن عانا قف في صاحبك صحه اوثمان تقول صاحبك اولي بلاير اده يركع ادي اما وليي ادا شرط اداي بري كل كاسون على حي طريصالك ويصلحنا بها ها Kiiua ja kirik, kes on kuflige, on kurunke, kes on muslim, kes on menduria, kes on dukka kasvukunde, on aja. Ma ki aitav. Ma olen aitav. Ma olen aitav. Ma olen aitav. Ma عاق الله صاحب يومين المال <تكلم> كاس قيامها بعد من قبل كود عدون الي اللي بعد من قبل ككلو حلويه الا المتقين مركه لغا ربهاتك متقينته يا بسمح المياه يقال اللهم وحي يا عبادي الله ضواقي يا عبادي ادمديدو لا خوف وحرسيه عليكم كركن معهن اليوم ما انت وحرسيه من اقافيك السلطان ما انت اقاب كيكعر الص ميدان فاني قد امنتكم من وإن كأمي يلي عقابك بالرضاية منكم على خالية منك ولا أنتم إذن كنت تحزنون كوات تيرانيوني المرغية ولا أنتم إذن كنت تحزنون إنها تيرانيوني وإذا كتيرانيوني على فراق الدوية الدوية الصفار ما كتيرانيوني معايلي فإن الذي قدمتم علي خير لكم مما فارقتم منها nim arqa u tageeydeen ka khayr badan wax aad ka soo tartay qofku wax ka soo todbaqala oo adduunku uga soo tagay mar hadii ila qali kar noqdo xataa tobshii uu ka soo tagay madanimi hal wakht wey waqti maamuman malaay waqa xagayey طسكا سوما غانيو دا قناه <تصفيق> دا نفتي سينو كو حسابيو داك سيريس لهي نض لاغا ما مو قال ما قويل ما ماحا ودا كان الذين ادموا واما امنوا فميهن باياتا اياتين ايات او اخبار تي <تصفيق> أي اي شيغا يا واقف أي اي كغو انه قران لا او وقانو هذا المسلمين كو هو وقو الىه او الله امر هي سمينا وحي الكربه يا كحارا هو غنسيال وما هم ذكر رب تنكو درصوده ادخلوا الغل ادخلوا متد انتم ايدينكم ايه واسعدكم حلولت من لا رجيه ضروا ولطك واذكر في عنا هل أنتم إذنك و أزواجكم كو أن نعيد إن تحضرون الله فرحة لنا لا تكون فرحة لنا لا تكون فرحة لنا يطافوا على الو ريج عليهم كوركودة بصحافة سحموا على الو ريج ونمع كبّوحدهم سحمل أصومين دهب خاصة ده ما يصور كياد ذهب بعدهم لأينا دهو حكو لحجيره ده. إياه و أكواب كوبا بقعبتان كبّوحا وفيها جناده وحا كسوغان الى الهيري ما تشتهيه الانفسو ما ففيالكو وحي ان شاء الله استان والله وحا متو وكوسو دا ارتويالي خليه وحي تاتقن قلبك اني كو كوسو دحاو هذا دم متو وكوي لاشيدي وفيها جناده وحا كسوغان ما تشتهيه الانفسو مففيالكو وحي ان شاء الله استان وتلذل اعيون انبه كل راح استان وحلا داود وعنتم بذلك كن خالدون قوي قوه رايت فيها هذا النحديد ان اكن اكد ضمانه مالن عقيمه مال خضار كتشفيد وكد قوهيده كضمانه مالن مال وثلكه صلت مامي الجنه وشنذي التي وشنذي ورثهوها حق هل كليدي سيي في ريابا جننه صبايله جننه عمل كير وكوين عمل كستمي سيو شمال وكويت عمل كستمي كستمي لكن وعفره جناده الغليله بما كل سببتي سجناده دخل لين كوغسيي كنتماده تعملون ان السماء عمل كينيا صرابين كوغ اساسللي لكن واحدين كوغ سونا د في جناده دهليده فيا كيط قدارت قدارته منها حجه ابتدائيه منها اي بعضها وحده ما انا يما ما هو غير افكر مره لوشرميكم قبل ان أوخلا بما يكرهن مما قال تعالى الى خير هل ينظرون غالب إلا ساعة ساعة القيامة إنه قدرد عدماهنا كبدل أن تأتيهم إنه اتماد دماهنا دم واحد المئة السبية بطة تنباقيتها تنعالي في مد يكسروا كديني إلي. والحالة التي اتمادها يقول لا يشعرون أي سندريني ألاقي الله صاحب على يوميذ المالي بعد قيامها بعض قبل كود عدون علوي اللي بعض قبل قالوا علويه إلا المتقين ضدك إلهي أم قبغة أماهنا يا إبادي فَيُقَالُ اللَّهُ وَحَلُوْ لَيَّهِيَهِيَ يا, يا إبادي أدوى ماذا يديرون؟ لا خوفوا وحب عليكم كوركين نماها من اليوم منطق قياما وحب سيّا ما تشبتوا ومن عقابيات كعب سطانوي فإني قد أمنتكم منو أنا إني كأمي يالي بغضايا عنكم حاليا نمكا ولا أنتم إذن كلمات إذن تحزنون إنه تيرانيوري دانو مرغي دانو واتكم مرغي دانو على فراق الدو ماذا؟ معايا لي فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه منها وحد الدنيا هو صوتكتن وحكا غير بضانات التبهيدة وحا صحباء ما النقرية وحدات آخر أرد إلى وحير السبحان الذين أضمدوا كوى صدا لليه الذين هو أضمدوا آمنوكم أيام بآياتنا وكانوا مقدين مسلمين كوهوهو غنسا إلهي ادخلوا قلع على الحرامة التحرامة امتم ادينك و امتم ادينك إيهو ازواتكم نوعيادين تبقى انكم نوعا اي عمل كينوك لخصوغا اي ايمانك ايهو غنسا كلاقاه لي تخبرونه والين فرحات درين ما توا والين كفرحين يطافوا حلالو ريجى عليهم كركوذة بسحافي سحامو سحامو من ذهب إيهو اقواب قوضة وفيها الشنظة وحاقصها ما تشتهيه الأنفسه ما ففيالكو واحد شعلاستان وتلدو الأعيون إن بهكو راحستان وأنتم إذن كان خالدون كل كواريات فيها الشنظة وتلك تأصل صوت المامي الشنطة والشنظة الله واتى ماذا عرفتم هذا الخلق بما عملت بسبب كي كيس الجنادل ان كن دخلسيي كنتم لا تعملون ادون كائنات صميمه لكم عينكم غسونا فيها جنادل بحيده فاكهه قدار قدارته كثيره فربما قدارته تاكلون اكثر ايضا منها قدار في حيده الله سبحانه وتعالى اللهم صل على, على نبينا محمد